مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم الترائب وَتٌ وَلَا نَعْصِضُ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَعْ وَالْأَرْضُ إِذَا الصَّدْرِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ إِنَّهُمْ وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا